العبادة متفاوتة فبعض أفرادها أفضل من بعض وهذا التفاوت مرجعه إلى واحد من ثلاثة أمور القاعدة العاشرة والأخيرة العبادات متفاوتة فبعض أفرادها أفضل من بعض والذكي الذكي إذا علم هذا حرص على أن يقتنص الفاضل من أنواع العبادة ولم يفته أن يتتبع هذه العبادات الفاضلة حتى يقوم بها فينال الدرجات العلا ولم نشغله المقبول عن الفاضل لكن هذا التفاوت في هذه العبادات ماذا هو السبب فيه ولأي شيء يرجع الجواب كما ذكرت أنه يرجع إلى واحد من ثلاثة أمور الأول محبة الله سبحانه وتعالى فإن بعض العبادات يحب إلى الله من بعض وبالتالي هي أفضل من غيرها إن كل العبادات محبوبة لله سبحانه غير أن بعضها أحب إليه من بعض ولذا تجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحي أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داوود وأحب الصيام إلى الله صيام داوود. إذا هناك ما هو حبيب إلى الله وهناك ما هو أحب إلى الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل العبادة في نفسها قد تكون أحب إلى الله من غيرها وقد يكون قد اقترن بها وصف تكون معه أحب إلى الله كما في هذا الحديث المداومة وصف. متى ما اقترن بالعبادة كانت أحبة إلى الله سبحانه وتعالى هذا سبب سبب ثاني هو الأمر والطلب والقاعدة هنا أنه كلما تأكد الأمر بالعبادة كانت أحبة إلى الله عز وجل دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه اخرجه البخاري إذا الواجبات وهي التي تأكد الأمر بها أحب إلى الله سبحانه فكانت من هذه الجهه افضل السبب الثالث الثواب فكلما كان الثواب المترتب على العباده اعظم بحيث يكون قد أخبر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن ثواب هذه العبادة أكثر من ثواب غيرها فإنها حينئذ ستكون أفضل فبالتالي ينبغي أن يحرص الإنسان على اقتناص هذه العبادات الفواضل والله سبحانه وتعالى أعلى هذه يا أخوتا قواعد عشر كاملة تمهد لك فهم موضوع العبادة وتفتح لك بابا إلى هذا الفقه النفيس اسال الله جل وعلا أن يجمع لي ولكم بين العلم والعمل والإخلاص والقبول إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانه